أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنما أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون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 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ مَعِيشَةً بقوتنا ركن يوسف عن ذمتهنا فأكله الذئب وما أتى مؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاؤوا على قميصه بدمن كذب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 واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون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 تخذه ولدا، وكذلك مكن يوسف في الأرض ولعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره، ولكن أكثرن. لا يعلمون ولما بلغ اشدّه آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين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 إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها له لا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيد هالد الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي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 إنا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ فَلَمَّا سَمِعَت بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَت إلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَت لَهُنَّ مُتَكَأَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وَقَالَتْ اِخْرُجَ عَلَيْهِنْ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطْتَ وَنَأَيَدُ يَدَيْنَا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَالِكُنَا الَّذِي لُمْتَنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُ عن نفسه فاستعصم فاستعصب لم يفعل ما أمره لا يسجن ولا يكون من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه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 طعام ترزق عليه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت طو مِلَّة قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُوَ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُمْ مِلَّةَ آبَاءِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا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 قهر ما تعبدون من دونه إلا أسماء. من الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمال يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خض وآخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منه ما وذك ر بعد أمّة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع دقائق سمالية كله نسب عجاج وسبع سبلاط خضر وسبع سبلاط خضر وخرابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.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 إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ قَالُوا مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَأَيْتُمُ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوءٍ قالت امرأة العزيز الآن حصل حص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنما لفاعلون.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 من الكيل فأرسل مع ما أخان نقتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل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 رضعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى موثقا من الله لتأتني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من ذاب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة وما أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ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 119. قالوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فَلَمَّا جَهَّزَهُ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَبَى مُؤَذِّرٌ أَيَّتُهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْعَلُونَ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحمة فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه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 ما كانوا الله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين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 1-إذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين 2-إرجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا الغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعر التي أقبلنا فيها، وإننا لصادقون.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 وتولى عنكم وقال يا اسفاه على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كضيب قالوا تَالَ الله تَفْتَعُ تَذْكُرُ يُوسُ فَحَتَّى تَكُونَ حَرَضَ الأَوْ تَفْكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّ وَحُزْنِ إلَى الله وَأَعْلَمُ مِنَ الله مَا لَا تَعْلَمُونَ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 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّلَوَاءُ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا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 الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي يمن قبل قد جعلها ربي حقا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 وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألكم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين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 أفلم يسير في الأرض فينظر كيف كان عقبة الذين من قبلهم ولداة الآخرة خير للذين اتقوا أ فلا تعقلون